أنزل التوراة والإنجيل من قبل مدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو إن الله لا يخفى عليه شيء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 ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئكهم وقود النار، كذب آل فرعون والذين مِنْ قبلهم، كذبوا بآياتنا، فأخذه الله بذنوبهم، فأخذه الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ مَثْوَى الْمَآبِ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ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 والقناطير المطنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أو بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جميعا تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا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 غائبا فيه ووُفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يُغلبون قل لله ما ملك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء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 الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم جنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن فَادَمَ وَلُوحًا وَآل إِدْرَاهِيمَ وَآل عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّاتٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا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 سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكف لها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال هناك دعسك يا ربه قال ربها بلي من لدنك ذرية طيبة ربها بلي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قال صلي في المحراب أن الله يبشرك بحياة مصدقا بكلمة من الله وسيد وسيد وحصرو ونبي من الصالحين قال رب أن يكون لغلام وقد بلغ الكبر وامرأة عاقر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 ام اصطفاك وطهرك ان الله اصطفاك وطهرك اصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنوتي لربك وسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء الغيب نوحيها وما كنت لديهم إذ يلقون قلاما وَمَعِيَهُمْ يَكْفُرُ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذْ يَخْتَصِبُونَ إذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُك بِكَلِمَةٍ مِنْ هُصْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَ بْنُ مَرْيَمْ إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلو ومن الصالحين قالت رب أن يكون لي ولد اسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إِذَا قضى امرا فانما يقول له كون فيكون ويعلم الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل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 وأبرع الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لا لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم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 فَسَعَى عِزٌّ مِنْهُمْ بِالْكُفْرِ فَقَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَرْفُضُ أَنْ نَنْصُرَ اللَّهَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا تبعل الرسول فكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه ورافعك إليه ومطهرك من الذين كفروا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 فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة فأعذبهم عذابا شديدا فِي الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوففهم أجورهم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 ثَمَنَ حَجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْتُ تعالوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا نَبْتَهُ الْفَنَجَ عَلَاهُ اللعْنَةُ اللهِ عَلَى هذا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا من إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إلَّا اللَّهَ وَلَا نُشَرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَدْخِلَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَوْ رَبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا شَهِدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يا أهل الكتاب لما تحجون في إبراهيم لما في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أ تعقلون ها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 ولكن كان حريفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا وهذا فَطُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَّكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا الكتاب لما تلبسون الحق بالباقي وتكتبون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أُنزل على الذين آمنوا, آمنوا, بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار فرو آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لما متبعتينكم قل إن المُداهُدَ الله أي يؤتى أحدٌ مثل ما أُوتيتم أي يؤتى أحدٌ مثل ما أُوتيتم أو يحجوك عند ربكم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 ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه طائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون فلا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين اشترون بعهد الله وألمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا ينظر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 والله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أي يأتيهم الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كنوا عبادا لي ثم يقول للناس كنوا عبادا لي من دون الله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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثْقَالَ النَّبِيَّ لَلَّمَّا أَتِيْتُكُم مِنْ كِتَابِهِ وَحِكْمَهُ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُوا النَّبِيِّ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى دَارِكُمْ إِصْرِي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 شيء فان الله به علي ابن كل الطعام كان حلال لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه الا ما حرم اسرائيل على نفسه من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 قل صدق الله فاتبعوا من لا تئبراهيم حنيفا فاتبعوا من لا تئبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكى مباركا مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس خج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين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 والتكم منكم أمتي يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا مِنْ بعد ما جاءهم البينات ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سوذت وجوههم أكفرتم, أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله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 كنتم خير أمتي المخرجة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر وتميمون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون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 أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمه الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطارة من دونكم لا تتخذوا بطارة من كُم لا يَلُونُكُم فَبَلا وَادُّهُمَا عَنِتْتُمْ قَد بَدَتِ الْبَغضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَد بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَلْ أَنْتُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ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 وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ الطَّائِفَةَ لِنْكُمْ أَن تَفْشَرَ وَاللَّهُ وَلِيُوْمًا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أذلله فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين عليكم أيوم يدكم ربكم أيوم يدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مزلين بلاء تصبر و تتقوى ويأتوكم ويأتوكم يا فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة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 من عرضها السماوات والأرض عدّة للمتقين، الذين يوفقون في السرّاء والضرّاء والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إِذَا فعلوا فَاحِشَةً أو ظلموا أوفسهم ذكر الله ذكروا الله فاستغفروه لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصرعوا على ما فعلوا وهم يعلمون هؤلاءك جزاؤهم غفرت من ربهم، مغفرة من ربهم، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها ونعم أجره العاملين.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 وَالْيَوْمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ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 اَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَجَزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا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 ربهم في سبيل الله وما ضعفوا ومستكروا ومستكروا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا, أن قالوا إلا أن قالوا انغفر لنا ذنوبنا ويسر فنا في امرنا وثبت قدامنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين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 ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا لَا تكونوا كالذين كَفَرُوا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاة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 اَذَا صَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ مَا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى فَبِإِذْنِ اللَّهِ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 للذين أحسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم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 وَإِن تُؤْمِنُ وَتَتَّقُ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبُنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا تَهْوُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن ونار وأدخل الجنة فقد فاز وما وملحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من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 ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إن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 تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم بواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها لزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما إليهم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا